اليوم طير الهدى بالبشر قد صدحا اذنا لفي مولد الهادي مقترحا اليوم طير الهدى بالبشر قد صدحا اذنا لفي مولد المهدي مقترح اليوم قد ختم الله العظيم به من فيهم بدا الاجداث وافتتح اليوم قد عين الاقطار خاطبه شد من العالم القدسي قد نفحا